Allah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 وَإِذَا اخْتَرْتَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُزْهَقَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى اللَّهُ Allahu akbar Sami liman hamida The... Allah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 وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكى عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال أخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك جِوضم إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سُوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون إنه طاعٌ قال رب شرّح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وعشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى الله الله Allah liman hamida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 Köszönöm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم 1-ös sem sovel he is студent. 2-E zningətata, alla imna Allah emitt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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنضروا.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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خالايف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عندنا قَالُوا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 قالوا أديتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر علي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 Inna Allah la yuslih u amal al mufsidin, w yuhiq Allah al hqa b kalimatih, w lokuher al al Qomih, ala khufim, firgaun, wa mala'im ain yaftilhum. Wainn firgaun وقال موسى يا قوم a pontum, a pontum, a pontum, a pontum, a